مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقَصَّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرَّسُولِ سُلَيْمَانَ ثَبِّتْ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِيهِ هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مَكَانَتِكُمْ إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون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 بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قَالَ يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والطمر رأيتهم لي ساجدين